نطلق بضاوط الخط نقول أشجارة يالس ينبط في الكرس أخواني متنينة أمره؟ لكن تلتريس كور ثلاث كور ثلاث كور ثلاث منيخات يأخذ كور ثلاث لكن أفلث تو أفلث formula dhe omara ishte rrejti akademik oh do të thotë por het kam shluar tani do alj mesë jam proces natyror askë vekord tani nda ose terapi ja keni aq më mos e tashkoni نتويت أعطيها يا نتوية أبا في العمر أشهر قالتان المدير المكتبية الجامعة الإسلامية وكم كان ويتمأ فيها هو يعني كانت فيك شن يعني أقامار أول انتون فأنا لم يكن سعيد الإيدي الإيدي أعطيها ما يمتعني e te një ndërsa jam jamë ka dava të rëndësishme aty ka të rëndësishme për këtë që ka potencialin e një ndërmjetësimi kuronë është të mos të avancojë çfarë sipër anhajate po të ndërgoj të thotë ما كان ما صار يعني انقدرته قدره سو كان ما صار هذا هون كان الله سبيشل ريبورت واش صار ظن ادواء يوم الجمعه الاسراتين بس اه بس ترى متواصله دغداه الثانيه اللي يعني عشان ما بده الصرا يعني الاستراتيجيه وان لازم نقول اول حاجه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 أي في مدن دوارة سوطان هرابشة يعني مطلقة بالخلافة يعني ما هو سائل ما هو سائل لكن كل شكرا كان كامار من دون سياسه që si, ta gjone kërcante azetua uajë fajllani e projkut si, ne i banon atë në sipër atëna nis loj në një pjesë e fazë dhe janë të përmendur të përgjithmonë كم طول فشلول اتا يعني يعني فشلول كل شلون فشلول هنا انا هيك كل اتا انا هون هنا الريس كيف عشان انسان في دائه ما با نور ما فيش موضوع هيك اما ان افتشل زي كتغرافيا من ااا تقرا اما انا فهم شكون كان عامل برنامج فنن ومن ومن اتى ادوار بالسلطان حسين ها ف هو حقيقه يعني ثم مثله اللي بنوها فيه دي صار ثلاثه كل باين واضح مثالي في يعني باثين هنا شنو هسه اكو مرون دول لو كاني معاويه في تصدده و ونزيد كنترول زمان اشي جامي من السفيري وقشت كان مغرور عن الجسر ترغاني المعروف الجسر كيفون <تصفح> <هي> كيف؟ أور أور كيف أقول أور أور أور أينها أخياني من شورتي وشاش أورا أور <أه> داني مشهود هاشفكتوهي أيتل وأسياد <أثير> af derifikum yani, me poksion pasigami me vati vone jo vone jo ka di sa ku latista no ka di adoration e me va siasat me fundament yani ja ya so i kanna fanti te ne vahista ya bo in muhavarat asse etes kemse edhan goh muhavarata yes neqban ne kuito nehet per muhavarat muhavarat kurasho vinji zarat fvaj ban e ne fol nje amma heshi ne nuet mabon shatun ne tani dua shontanik pres mabon amma tani vet nukash jae ne dua dua والله ما تسمعوا انا سلطان انا وحيثه الدماس نكشف ربنا برضو كشفنا بها نصيحه عادل تكون تكره انفراد يعني بيجي بالخلاص يوم جمعه 18 او لغيره لله في الساعه 2:00 نكشف امور الدعاء ما جواب قد ما اكثر اشياء كثير شغل مخالفه كثير yani 100 sahat etme vahid ve ihlas tende. Beseder vetakan zikorto namazi do vetakan ya ra al kul şeyan tutte. Isso ten nokta so ne kos te maliki fe akame menran kafan onedu mergen. Ce so ye ni. Ye ni amre pon hokum bi ma zalallah. Fe den ran kurtat ni en ki tavon almir në ditë të fundit kishte formë natën tashën e hazë karshi ai telefon ti lidhava e djija tamam po na u hap ka hi djija sot të gëdara që i morrë merrën pron më pranë koncertu jam gati të dorëzoj مولا مملير جميل مبادرت جميل ستار مملير فيه في كورسة في ملير مكتب ستار يعني قربة إثلامية متار من عراق و مليجيا من ججاير توريس <تصفيق> ايه تخافتها رفض وبعددها تتبين أسياء <تصفيق> اه كورسة وثي قسم فيتال اشنيير دنا فان اميل كارشاتينيكي يعني في قرطهات اوا خنانهس بعض السر او بعض اه في كل شهر يتجاه اهون مما مفاجئني كارشياتي سيرت ما دناير شارين ضروره الى الاذشار اي دواي في كم باور في بيت ما في جروياتي ثم شراءات يهودية مكابتين فامير لكن بعض الشراء هون نمثل كيف طي شونا فالجراف أفالي نريد كيف مجرد مكهل أن جائز لكن ما كنت موضع في فوالي مكان جائز inthi ya mudakaal fi tasira amma ma kunti athara kana mawr fi jameel fal tanam kafa mikairu na khairu ay takalikum asl fi sya'b bialis bi safun ash-sunnat burura burura takin tumiba jindatu malu Si quancë nam shojmë Cavira tani po shkoj aty në Vodra eh në Tregoje nuk kuptojë më bashkë të të dikollën e marrë. Certo. Zgat po kërkojë. Allah i uroj të ka. Certo. Jam. Eh gjithkra. Nuk kanë lojëni ella meshi i kabe teri si fava tin ka tiksha janë fatë dua të kan krahi i i filu ka jimrava shum ekuni agjanda oseu si çor urbain ehram aqib ikrahi ya azizah wittak tab tuni fa edili ya qadi ikrahi fa sumdi qaeed ambi wa qaeed workshop ah ya masfar ash bidat adita azab yatikul qawd rofi azab almdurdz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 مسيح باني طواب في المخاجر كات تقول حجب مقام إبراهيم عليه السلام مقام إبراهيم تشت تعلامت كيكيفة ضرورة يشت خاصل في خالقه أتو فشن مقلب لك أي مقال زحمت هذا كان في مدينه بيت بور اجراق ابو حسين قرطاج ما كورباين حاجه المركبهين هنا بالمثال في مالك بيت ده ما يكون خالتي نهلان وبتريج اي دين فاضه ونا يا مرغنيتي dishtu munë në ndonë sistemë telefonatë mënazë e parë muhafërat që mundun në kujtu shi muhaf atara edita qurat kapul çein katri në mënazë ah në të shkëdhanë të motra to tonë në mëdhe tas tahoi qurat ille muhal F ég jalap So njusimun, si konimshوا Elena Gerun tax hén yagabil piier ka r warn Hke من k 3000 haye t eish guard atro nene sreni Ng Montejak mafungor nene 12 ولو لرد لرد شمي يعني انتي واتخذوا من مقام إبراهيم ومصلى مكش مخصوص يعني نصر فيه يأ طف لرد طف ما لرد ما لرد فات اثنين ماين باني متنين ماين باني لا لرد كا زائد كا زائد ما في إفاال في رسالة فهو كاشتهم سمتنوه كله والله كله والله كله والله كله والله كاشتهم كله والله أحد ماشي نفعل تدريسيات كيلي مشهو نتيجي زمزم كالي من تبوش مشخيش طابن في جراس طابن في مورا وعاد خبائلات الزهد كم حقش في, في, في, في جواله فيه ate duat nasili uljai gandani sat nu nasmatin at nu nasia asir ya fara mesuda adita mesuda faan pega na saltlan ma uzal zal bi mashuri balahu yani uh, ay siyasin uini uh, gandani tiatran ma ma في يوتيوب من وقت قلت لي درسانو يا بن فدور اا ورمات يقول حافظ ذهبي يقول هذا من هجر على الثلاثيني انشوهه كباضوه في جوت دي لسانو ميونات كيت ايدين في سكا باسك ورمات كان علمي لذيذ e' nora bak e j�bol nëова ibnека pa e bilhin Sin Henan kur qit a覆 overysne N compute ngeun ia sakin nisi你 est Truそして Annepikis Asponf tim ça nathis pada eg an evaut nermes Abol nis dure dure NE س比較 no non قدسنا بعد الله يعني دولتي لشان هو وسعت رحمته وكله في مسائل هو هني بغوري دي ابان استقال مثلا تقولوا من المقطع المره اكيد سفال المره ثم تسات يصفى النروى نيت يو نروى شنصفى دو مذهب شنصفى دو نيت نبا بيانه فيه يو صفى النروى النروى صفى أبا نيت يعني تطمت هير دوات نشوه ما عارفن وكانت سيسموه شنصفى شنصفى تطمت هير غش غش أه فورتويت كبر مس مرثوني ابامي ازاد زوجين خصوصي كانوا غراوه ا ثلاث سنين <تصفيق> طواف المروه انصافا مروه ليه وصفا للمروه قصا ب استشفاتها المروه ابتديت لسه تعريف ا دوره pastij kuta me e, e, yani blok 23 na na brig nuk ka qies duket se ka qies nuk kem qua la kem duat me makin nje kontinuan disa jahira afti te vë këto këto u bicerit me te dua me te na e 833 i kënd. Njëumra, dyumra, tremur, katëumra, pesëade. Lakimamir, nebriç. Oh, murrë. Gllaj, ja. Gllaj, çofti kanë kanë kanë ti ne dopaj, 20. 20 çekan. Ti çekan. Ja, jo. Tafsir <tum i gen> an-Nawawi <laughs> in ka in kampanya ro sihu haratika aha uh tuk tok sa ni ut tit obisir yan diras kan tuk mesale kalai gur ya na de ya nemasin lekin krup do terus insinyur siha al-Quran محمقين رؤوسكم ومقصرين كاثا محلقين ينيئان كريس مقصرين ينيئان كريس في قوة نارتنيا أنا أكيد في سيكالي مجلساتي فارس أفياس إيه أفني بارس كورسي رنسو من فورس أخذ؟ أجل بلغ سيهد رغائب توقفون ذا ما يفعله ماشي صارون كروه اصيرا موفيه اهرام النبي في فتي قيادته انا يعني اا كما في فرنسي فار اي بورنا غرون ال وراي داخل ايه ايه مرسوم مرسوم فلاسي مرسوم في ما نايت نيتش ديري ديتنيت في مم. في ريدجير اللي بتجيء كو احيانا كو duhet më marr një intivacion ti tiu barankie në dheën me mtopofin ona i thën këtë diën e fkokun në parë zveznë metabolizmi çe taksom 14 nukion guntar يشوت يعني الضياف يكر سينيو تشو صارين دي يعني ضيوف الثامن من الحجه ما يشووا مما المفيه اساس الدو مثلا الصباح عارفه ما يشووا عرفت يا مفطول منه شو رايكم مره ثانيه شو ينسون من بيات منى في يا شي واجب ها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 kon lidhë të para raporto ko në rast do nuk ka ndonjë ka kontunilla raporten në drejtë kur janë të qartë 633 dhe e çam fofinë kontsimë të çu otomobilin kimikë atë të mërdh subdat aba in mesen shkurti kan continue to sto sto kon sto tiera mm. eh yani do medit, t nadid fi firma is shomakeli zar ma tafufina kan tashin blok kadesta fi soviet ko kadah had تاخذون أه... طويفي في اكاديميه جريت اي اتمرن في طويفي اس جندك جندك فاتك لكن مخي مراره كده بس بقى انا لكن صار اجساد كريستنا ما سيت فورين في جسدك فكيف برش تشتيه مموال آمن مطويتك في أكا في المنع كورتفوه في عرفاتك إنه ديك كيف يجريتنا إذا كنت تريدك فقد رجيتك إنه عرفات يعني ديك ديكتك ولو ما معيت من ديك كيف هذا مكجر حيث dasho minena ridut ka tris ta suki grad na regi ne ta kalau duhet nimar e amin e mukhayabi azami keqa aba rakabini e e oz te fiktareve iku het nukos ni tres ni asa yani kuhet hardin proba tama bashator edita nse da bashna kesa nazar disofti tine kushe ti arrafasi kan bers me isu nuzerit ama fiet atak eto qontek imarion shoi mena disofti tine samina ko da taji bapal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 دورك كان بارتنا فيه ديرت تسالي صباحي نفسك من الزريفة أما في الغرابة هذه كانت فتر قراد ماس في مدوش في ناطر مدوش في ناطر أجلائت مشتوه قراد المنى فرمتنا باعا زحمتنا دورك ها كم أناس مشتوه مجراب في ال 15 نكيسنا لكن غني بسجني اي من تايسون ها بيقول بسجني غير الا كنت ليه ديره عشان تجيني في كل 15 بيقول ارضى كل ديره الفون دي نيت نبات راس قصاده کیا چاہوں میں کوفتے سے ویڈیو میں نار ڈور یو این یہ پرڈی نہیں کنجئے حسابہ بان طار اٿیرن بہت حول اٿا یعنی حاضر تمام مثلا سیورکس میں سیٹن ان منہ سیو کیا فریڈ یہ ختم ہو گیا اس نام یہ لیکن حقیقتن القصيد ثم في الفانسي يعني وحدت كانوا يعني في كادرتهو هذا كادرك في التثقيف IRC الى لكن اي شيء باش شفنا في توقيت للجنود قام التجار اليومي فلا اسم معروف ومن تاخر فلا اسم عليه lima ni safa mamir as ma nai bërim ka për bëth dora ja se nka shkarg me i preparo një lësh xogaj dhe çofti yeni si po jaani ju po çëm rani ç brekan tim kimen shu eh on alhamdulillah ya li qabba hajri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 لاكن اشير الفرق في بان حركاتك سوء مكتوب الرساله مستن تشكر جهاد نوري ان جو سي اوكي نبه ذاتي مكبره يوسف تشكر الله جم في برفيكت برفيكت نا يكون وقت يعني بن لمن ياك 아아. eduk stp yapa nere ju në nessel tle nere ju nelles siven n�ë t Ep bolshinë kas 성,asan shtang sht et si jen i nges, charbet nere ju nes preto fireТ им kë fënd y më nes fin siven në qënërëin. tampon dret shtachim. natin të pra onekën di isp et xe. tramway по person. tron bërën Gлосьke. sieger nѠere Бlshinë koe gele aldë 미 në fatis ypr drink anëtim në efe qërën efe qënnes. athen dhe tas kë në frem se dalë inë për për. e regr shiqe un në neske regr ان دمهر كان ينزل ربك من كل الهه الى السماء الدنيا كان نزول هذا يا شوان كفران اقع اكاذيب نهول ساكن ميت اكرامن من كانني كير يا Këtër? Jë. E min batuta e e ka shkruë. Lakin e që ka shkruë dha, ka ken me që, nësi kan hinn, kan hinn ka jifon vahabit, yani nezhiiv, kur kan hinn me që, me që ka ken hichmi haqimi, yus i këti hsejnë, ki a sëto, yus i ti ka ken haqim atje.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 kthao habi qe son e inovacion qe 20000 por me ba musliman na aleh islam dushmani na wahhabi e wahhabi nukogon qe ho marokendian e timha tur nukogon qe wahhabi mazhabi tun ashwa hamtarish qe ra Adhikarran tha Noorishala me teen chika san Kishti Kisht Gulka bahit ta cha dinaj aka pa kit hadith yeani ta sunnana ada kab tashbih ki un li jote ki kulti un ta ay min berd kachra qadals mutik ki ibn maqto sawa lekin ulama fa kunti Jja kan tiyse nvi também 1000 t находhja halimät tign smoke panto pito many wish Se, ke o palik ting Henkil tiyni, akan talhmëk tiyál meals me els 전h t'est ke mig ees t'es ke parik ba e Detessa gramit njose taxe rand أدوث أه... فول... فول... التفاص... التفاص... طمان... يقلتيني... ف... يقلتيني... في الثابة في كل آيات و هذه الثفاث أمروش تمام في إبن تيني هاشا بالله نباط شبيه ذوت لشانه مروض سأس يبقى ما روش من الآيات من القرآن ليس كنكلي شيء وهو تسميع المصير كانت تعتبر تكيه لكشمين في طريقه تكامر والشياطين يبرق في الصراخ امره استيان زمان تمام ولكن في سامي في مدينه نوكيساري في رمضان في لد كافول البنيه الجاميه ما بني اميه وكان في التاريخ كان افتنته لذا decisive بصوت شايفه يعني كده كت... ولكن فجرا فقام اليه الرجل خلطما عينه فاصابها والوليد بن المغيره قريب يرى ما يحدث اما والله يا ابن اخي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 ويترك ابن مضعون مجلس القوم وعينه تضج بالالم لكن روحه تتفجر بالعافيه والبشر والقوه ويمضي الى داره ولسانه يترنم ب ابيات من شعره يصف فيها ما تحسه روحه من غبن وطمانينه وامان يقول ابن مضعون عينك يا خير ض الله ما لها يا ذا الملحد في الدين ليس بمرتدي فقعود الرحمن منها ثوابه ومن يرضه الرحمن يا قوم يسعدي فاني وإن قلتم غوي مبلل لا احيا على دين الرسول محمدي تريد بذلك الله والحق ديننا على الرغم من يبغي علينا ويعتفي ويقول اوس بن عبد الله وهو احد اهل الله الذين ينفتح وعيهم على رحاب المغفرة والرحمه فيرون من جلالها واتساعها ما لا يرى سواهم من بقيه الناس يقول اوس ليس ثم تذنب يقول الله له اني لا اعرفك الا الشركه به سبحانه نعم لا سونه كذب مهما دشم وغلظ يستطيع ان يتعاظم عفو الله ومغفرته ان لحظه عابره تحمل توبه صادقه تدك دكا خطايا عشرات السنين حتى تعود وكانها ما كانت الشرك بالله فقط هو الذي يحرم جواز المرور الى عفو الله اما الخطايا دون الشرك فللتوابين منها لا رحمه الله فحسب بل وحبه ايضا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يقول سهل بن عبد الله التوبه الا تنسى ذنبك ويقول ابراهيم النخعي جلاء القلوب التوبه وانها لا تدعو قلب التائب كالسيف النقي المرص ثم يوصي فيقول جالس التوابين كأنهم ارق الناس قلبا ورحمة الله اليهم اقرق وبهذه النظرة العميقة كم من ذنب كان اختلاج صاحبه بوقعه ثم صدق توبته منه معراجا الى كمال روحي تعجز عن بلوغه طاعات كثيرة يقول ابن عطاء الله السكندري ربما فتح لك باب الطاعة ولا يفتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول مع الله بسم الله الرحمن الرحيم ان من اافى واتقى ووقف ثق بنفسنا فَإِنَّ عِندَ رَبِّكَ لَمَغْرَبًا وَإِنَّ مَن تَوَلَّى وَسَوَّى وَأَكْلَ الْجَمَدِ الْحَسَنَ فَكَانَ يَسْعَى لِلْعُثْرَةِ وَنَأَيُّونَ عَنْهُ مَالَهُ إِيَّاكَ صدق الله المعظي وميدان الكلمات القرانيه لا نسب ولا طعن لا نسب البحر وقد انثمت هذه الكلمات الربانيه ولو جئنا بمثله ما بد فصدق الله العظيم هكذا ايها الاخوه المؤمنون استمعتم الى هذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلقاها علينا الشيخ احمد ابو المعاطي من ساحة مسجد الهما من حصيل ابن علي رضي الله تعالى عنهما حيث ننقل لحضراتكم فما تفجر هذا اليوم ربنا غاكذنا ان فينا واخطأنا ربنا ولا تحضر العملنا اثر كما حملته على الذين من حدنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعطو عنا واغفرنا واححمنا انت مولانا فانس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 يا 나의 الدي وتحديه من الوالد ايها المستمعين الاحباب نتذكر فكانت السماء دواء في الطبيعه الجبال ارتهوان في تدبير الانسان في كل زمان ومكان فتعرب اوتتك وشعر من الثالث من الصالح في هذا الغلج الامين وتلك القريه السعيده وليد حفيد ابراهيم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 فَتَرَضَّى حَتَّى يَقضي الله بأمره أيها العابدات هكذا كان الشأن للمؤمنين الأوائل فما الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواضعوا الحق وتواضعوا الصدق أيها الشاب لا معنى للقرآن ولا في تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام آية واحدة أو أي حديثا واحدا يجعل سبيل السعادة مجرد القول بل ناراحون ايام نقصان النجاح دائما فيهم ما ليس في قلوبهم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تعلمون كبر مخدا عند الله ان تقولوا ما لا تعلمون وهكذا هكذا كان صاحب الرساله صلوات الله و سلامه عليه تعالى قبل ان يكون قائلا وكان فعله اكثر من قوله فمعلما للخوف مثله الخوف يا مصري الله اسوه حسنه ممن كان يرضى الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ايها المؤمن ايها المسلم او بالعزه هذا شهر ربيع الذي ولد فيه هذا شهر ربيع الذي ولد فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكنت القريه السعيده التي شبت فيها وترعرع وكنت فريعه ان جت انقذ بها الانسانيه فان لنشر في الزمان والمكان هذا الدوي العظيم وتلك السريعه المفخره هذه امانه الله عملها اباؤنا واجدادنا وجئنا بعدهم قله فلنرفع رايتها ولنجاهد في سبيلها ولا يكن لنا معلقون ولا متخلفون اما بعد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 فان ولقد علم سمانا نباتك من حق وان كنت تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او او الى اكن شديد وَا نُو يَا نُ ف إِنَّا إِلَى رَبِّكَ لَن نَّصِلُ إِلَيْهِ صدقنا هذه لكن يكتب الله هذه اتركوا من يقرأ الشيخ احمد الشنيني متصنع صوت جيد هنا دخل الجمهور خمسة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله محمد رسول الله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 وتصطاد بها غاضبي وتتصالح بها شائبي وتبدي بها وجهي وتزكي بها عملي وتنهي من بشري وترد بها كل نكدي وتعصم بها من كل شر المؤمن معطي ايمانا صادقا ويقينا لا يتبعه كفر ورحمة انال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم اني اسالك ان تطول ايام القدره وعيشه سعاده ومنجل الشهدات ومرافقة النبياء ونصر على الاعداد اللهم انجل بك حاجتي وانقصر ربي وضعف علمي وعملي استقرط الى رحمتك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 بذهاب جنهور جثن فيه الآن فباكي سيكون محمد رسول في جهة الأبطال تحراشد مقررة موطأة مثبتة بالروات الشامخات وجعل السماء بناء وهو الثقف كما قالت لسورة الأنبياء بكم الله الرحمن الرحيم وجعلنا السماء ثقفا محفوظا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ صَبَقَ مَا فِي الْعَالَمِينَ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَالْمُرَادُ بِهِ السَّحَابُ هَاضِمًا فِي وَقْتِهِ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ذُرِّيَّةً مِنْ أَنْوَاعِ الزُّرُوعِ وَالثَّمَارِ مَا هُوَ مُشَاهَدٌ رِزْقًا لَهُمْ وَلِأَنْعَامِهِمْ ومن اشبه ايه بهذه الايه قوله تعالى في سوره غافر بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء يصوركم فاحسن صوركم ويرزقكم من الطيبات اذابكم الله وربكم فتبارك الله رب العالمين كل ما في النار كما هو هو الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبِهذا يستحق سبحانه أن يُعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال عبد من قائل بسم الله الرحمن الرحيم فلا تجعلوا للهئئ ائذا وانتم تعلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ند ا وهو خلقك وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري ما حق الله على عباده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 رايت في ماير الماء كاني التفت على نصر من اليهود فقلت من انت قال مثل اليهود قلت انكم لا انتم القوم لولا انكم تقولون عذير ابن الله قال وانكم لا انتم القوم لولا انكم تقولون ما شاء الله و شاء محمد قال ثم مررت على نصر من النصارى فقلت من انتم قالوا نحن النصارى قلت انكم لانتم القوم لولا انكم تقولون المسيح بالله تطل مرود على مين هذا له الاسلاج هو اسمة ذاك رب قومي ذي شاني هو مولاي بسم الله الرحمن الرحيم هذا البرنامج انطلقه وذكر الفا انه ذكرى تنفع المؤمنين واركان ال يقول الله سبحانه وتعالى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 والذين تدعون من ديني ما ينيكون من قسمير صدق الله العظيم صلى الله عليه وسلم قال عليه وسلم انه قال اتقي المحارم تكن اعبدا الناس وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس واحسن الى جارك تكن مكننا واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسكينا ولا تكثر الضحك فان كثرة الضحك دنيء القلب رواه احمد والترمذي وغيره يعني شرح هو يعتبر اول المسلمين الذين اثروا بالمسلمين وقد ولد عام 35600 ميلادي اي بعد 25 سنه من دعوه سيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على انهم جاهزون في البيان والتبنين كان خالد بن يزيد بن معاويه خطيبا شاعرا وفصيحا جامعا وجيها الراي كثير الادب وكان اول من ترجم كتبه من علوم الطب وقال عنه ابن سلم كان من اعلم قريش بفن اليه وله كلام في صنعه الكيمياء والكن من انتي ورقه في القرن الاول الهجري وكان في ميزه زياد بن كيان وابن هاشم محمد بن راقم العراقي الذي وضع كتابه العلمي المكتسب في جراحه الذهب في نهايه القرن ال12 الميلادي ويبقى هذا الكتاب في دوره التكفين الذهب من المعادن الاخرى الارثه القيمه سبحان الله <تسجيل> سبحانه وتعالى قصد السبيل سبحانه وتعالى <تسجيل> ذلك هو حديث الزهد ما الزهد يا شيخنا الزهد يا اخي مقام شريف من مقامات السليل يتيه من وبثاذق الحب والمعرفه الذين اتلقى فيه ما قلب العبد المحب مزور. العارف بتاج سيكي مشكله طيبه انك تظن عن رغبه العبد عن مزور. غير مزور. الله تعالى والعدول عن الشهوات في حياتك وسكنه هذا الذكر فينيه وديت بسكنا من البحار هذا بلوغ لأن ما عرفت أن ما عند الله خير وأبقى لا. رغب فينا عند الله وزاهد فينا وفي ذلك يروى أنه قيل لوحاً بعض الله بن المبارك ربما تعالى م. يا زاهد بحضر. فقال الزاهد عمر محق العديد أو تمي شأنك الدنيا رائمة ايميك حركها أمامه عوته حسينه زهيك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 الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تلك ما وعد الله حقا وهو على كل شيء قد حسب السلام عليكم ورحمه الله نفتهل حديثنا بقول الله جل جلاله ومن الناس من يعجله قوله في الحياه الدنيا وينشئ الله على ما في قلبه وهو ألد خصامه وإذا تولى سعى في الأرض ليحشد فيها ويهدد الحرث والنفس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة باسم فحسبه جهنم ولبئس المآب أيها السادة المستمعون من نكاسه في الخلوديه وبيله يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بالمؤمنين يقالون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قال انما نحن مفسدون الا انهم هم المفسدون ولا تبا يشعرون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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتقوا بالله واخلصوا دينهم لله فؤلاء مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما دجاجات منه مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وبعد قد يقول من وجبات الاسف انتشار هذا الصوت من الناس في معظم البيئات والأوساط ونجاحه في كثير من محاولاته وتدبيراته بسبب اللهم ألهمنا رجدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وشنبنا الزلل ومواطنه حتى نكون ممن رضيط عنهم يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله قدمنا فضيلة الأستاذ بشير عيد الباري الحديث الديني كازي هي دي مجلس اداره الجمهوريه العربيه السوريه فاذ سمع الصوم الدعاء نم نقول نم او اعرض وولي هل دار الى الذين يؤمنون طيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى تاريخ منكم ومن شعرك ولكن لماذا هذه المقابله لماذا هذا, هذا الخويل والإعراض؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمتنا النار إلا أياما معهودا وغرقوا منهم ما كانوا يستطيعون هذا هو سبب ذر أسهم على مخالصة أوامر الزايا وتحقيق ستلناه هذا هو السبب